من أو أو والفاسرة إذن نفضل قناة القطلة والمسكين أو الراوي على لا رضا له قامت على رجوع الجاهل للعالم لا على رجوع الجاهل للعالم العادي. كل من ليس له كبرة في فنين يرجع الى من لهم كبرة في ذلك الناس سواء كان صاحب الكبرة فأسفة أو عادلين فإذ مسيرة العقلاء قد جرت على رجوع الأصدقات سواء صاحب الساحن أحدود وزرت مسيرة على الرجوع الى أصحاب القنون المختلفة سواء صاحب الساحن أحدودين فما هو على البناء العقلاء من رجوع غير آل الكبرة إلى آل الكبرة نطلقا في التفيري تخليطا في العجالة فإذا أيضا لا دليل فيه يا رب على الصراحة العجالة وعما أنه لا دليل على اعتبارها من ما في النصوص فلا يوجد عندنا نقصان يتعرض لشرائف التقليل ويدخل من شرائف التقليل العجالة النصوص إما يتعرض في القبار فإما يتعرض فيه خبر التقاط حيث عندنا نسوء ستتعرض لنقام التقليد ومتحدث عن شرائف المقلس حتى نستفيد منهم ومن شرائف من الحضارين. لا يوجد غير الرواية الوابط في تفسير العسرية حول الثلاث إننا من شاهد الفقهار صامتنا من, من على هواف السلعة لأمسال الله سليل حواف وهذا الشففية بإذنة بإذنة بنظر أولوك فيها جرار قائمة سنوات بإتبار أن في خريطة من من المجاريع الذين لا يعرف حالها مثل محمد الإسلام ومحمد الإسلام ومحمد في خريطة هذا الشففية فلا جريد على ولا يمكننا ونطشه سيدنا الحوئي أيضا من ناحية الضلالات وقال بأن هذا الحديث ليس في مقام ليس مساده اشتراف العجالة في المقللات على مرض هذه السمجة ليس مساده اشتراف العجالة في المقللات وإنما مساده باعتبار التحرز معاني الدنيا في المخيلة باعتبار أن هذا الحديث في مقام المقارنة بين عوام اليهود وعوام الشيخاء فإن عوام اليهود اتبعوا علماءهم مع علمهم بأن علماءهم ركبوا الدنيا مع علمهم بأن علماءهم تاروا مع الدنيا و... تجاهروا بالمعاطي مع ذلك عوام اليهود سلموا للمعلم بذلك مع علم بهذا ولكن عوام الشيعة أنهم إن شاء الله كذلك عوام الشيعة أنهم دلم لا يميزون مع لا مثلا تطرى عليهم كذلك <تصفيق> ولا مثلا يعني يصح عليهم الأشياء والله أعلم في مقام السعيد والضاع فرجال أو عالم يركض الدنيا واتجار. واتجار مقارن مقارن من سماواته وتجاراته فلا يمعطي فمن لا يفعل منه وكان عالما فهو في مقام فقال رجال سحنا وسائما وضاعا صائما من السحاب فدمني مطاردا على خواصه نقول عليه المولى صلى الله في مقام بيان ان علماء الشيعات المخفاء للتقليد ما كانوا من كانوا بعيدين عن الدنيا من كانوا بعيدين عن الاستجابه بالمعاصي فلا يستفاد من الحديث بيان اعتبار العداله بمعنى الخاص وانما غايه ما يستفاد من الحديث بيان اعتبار الاعراض عن الدنيا مثلا وعن الاستجابه بالمعاصي هكذا مثلا نستفيد ولكن لذلك تأمل أنه من المحنة صاحاً على قصة الحديث على قصة الحديث لفات كلمة صاحناً لنفسه والعدالة كلمة لهواء مطيعاً لهم المرمونا والعدالة فإن نباعة المولى أو مخالفة من مخوّمات العدالة فإن الحديث لو سلم لو سلم لو سلم كونه صحيح الثمان لا دليل على العدالة من الإجماع إجماع الزمانية قام على اعتبار العدالة قال الإجماع يحتمل طمين إجماعا مدرسياً سنوياً بجدور المكن ذكرت ريسة الإجماع الزمانية الوحيد على اعتبار العدالة قادر ارتفاع المتشرع المهلس من ناحية أننا نجد تتكاذات من المتشرعات أن منصر التقليد يستيقع منصر السبري نظر العقلاء للطبيب أنه أهل نظر العقلاء للمهلس أنه أهل لكن نظر المتشرعة للمقلات ليس كونه أهل السبري بل كونه صاحب رسول ارتفاع المتشرعة ارتكاز المتشرعة قائم على اعتبار منصب التقييد ليس منصب كبرة فقط حتى يقال لا تقبل كبرة من ارتكاز المتشرعة أن منصب التقييد منصب ومجاهداً مستوين خالفاً على هوامه هي عند أماس أجاري والتكاج المتشرع ينظر إلى مقام التقليد أنه مقام النياب على الإمام عليه الصلاة لا مقام الكبراوي المقام وهذا التكاج لا يبعد مشهه من النصوص لا يبعد مشهه من النصوص نفسها فإنهم على هذا الأعلام هذه فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم خجني عليكم وأنا خجة الله أشير إلى مقامي <سؤال> أو العلماء ورث الأنبياء فإن الأنبياء لم يرثوا كذا او أو أنه مثلا مجال الأمور بالعلم ثم نائل الله على حلاله وعلى حرامه لا يبعد ان ارتكاز المتشرعات في النظر إلى منصب التقليد أنها منصب نيابة عن الله وعن الإمام عليه السلام وليس منصب رويذ التطار لا يبقى هذا الارتكاز عن هذه الروايات التي تنص على مقام نيابات أو منانجان ومقام النيابات لا جمعا على أليس الثانية الذي تؤيد هذا الارتكال أننا لم نجد بحسب استفائنا في عالم الشعاء منذ أن كان مثلاً جمال التقليل في عام في الصغراء وحتى جمالنا هذا موضع في عالم الشعاء المشعاء شبالي بن فاتحة الحديث وأنها ترجع حتى هنالي بن فاتحة الحديث على مجرحة الثالثة المبيئة المشعاء تطرق على الرجوع إلى الشخص المتفق على عدالة المياه المتفق موضون مثلاً هذا لما يؤيد أن الارتكال قديم وأن هذا الارتكال راسح في النظر إلى منصب التقريب من أنه منصب هنانة ونيادة ويسا منصب خبروية الفقارة أن نحيط الثالث أيضا تتكال على هذا الارتكال أننا هر الشارع الشريط لا يقلد منصب إمامة الجماعة الفاتر ولا يقلد منصب القضاء يفاجئ ولا يقلد منصب الإخبار بارل بارل بارل بارل بارل إذا كان بارل بارل على بارل بارل بارل بارل بارل بارل بارل بارل بارل الإخبار بارل بارل بارل بارل بارل لا بارل بارل بارل بارل لا بارل بارل بارل بارل بارل بارل بارل بارل أن ارتفاع المتشرعات قائم على اشتراق واعتبار العداله من شرائط المقلاه الشرط الذي بعده هو شرط الرجولات او الرجوليات اشتراق الرجولات اي اطلاله الى اهل العلم ولا من سيرة ولا من مكلمة إجناعا لا دليل عليهم الإطلاقات أنوان الفقيل أنوان الضاوي أنوان يصلح على فراسي يصلح عليها أنوان الفقيل وأنوان الضاوي وأنوان منذر هذه العناوين لا تسلح على أجل تسلح على المرأة فلا جديد فيها على اعتذار جديد وأثناء فقد قامت على رجوع إجائز العالم سواء رجلين. كان امرأة من الذي تلغو خبراء يبجئ إلى ذاو الخبراء وكان ذاو الخبراء لساءً أم رجالاً في الجمع تفادوا من سنة العقل اشتراف مجودة وأنت من الإجماع فالإجماع القائم على اشتراف فوني المقلل رجلين هذا الإجماع القائم شكراً إجماع القائم من ذلك إجماع تحب فيه فاشفة رجل وَأَلَّا مِنَ النُّفُوْسَ فَقَدْ اِسْتِرِ جَدِلَاهِ مَرْبُوَعَةِ أَبِي خَدِيجَةٍ مَوْحَةَ يَسْتِيْهِ إِيَّاكُمْ وَالْسَّرَعْفَةِ لَا صَفْكَانِ الْشَوْءِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ من هذه ولا يرد على ذلك اولا على قبضه حديثه عفوا عذاب البيت فانها ناظره الى مقام القضاء ولا تلازم بين احتراق الرجولات في هذا القضاء و احتراق الرجولات في المحلات فان القضاء يحتاج الى حزم قد يقول من ذلك التقليد يعتبر من تقليد ارض القضاء لما كان المدعات لفض الخصومات والمنازعات وحسنين الحق لذوي الحام يحتاج إلى ضبط يحتاج إلى تحرّج يحتاج إلى ملكة ضبط أعصاب وضبط أعواطفه ومشاعر قد تكون أكثر من باب التقليل رجال الكستمر أكبار المرهة عفواً أكبار غزولة في دار القضاء باكبار أن القضاء تلازم مع الحزم والضبط أكثر من بعض فلا دليل على ثلاثة، إنه في عدد حوالي الأول الثاني، يقال بأن عنوان الرجل لا مثلية لذلك كما في كثير مضيطة؟ تغيب عن رجل شك ثلاثة و أربعة، لا يحتمل تخالت عنوان الرجل فيها للموضوع كما يقول المناسبة يقول الحكم في الموضوع مناسبة الحكم للموضوع تقتضي عدم دخالت هذا العنوان في موضوع الإلمان فالعقل هنا يقطع بعد الخصوصية من خلال قريبا من مناسبة الخصوصية هنا قد يقال بأنه لا مدخلية لعنوان الرجل في هذا الموريد وإن كانت سؤال واردة أفضل وإن كانت إناقذ ذكر عنوان الرجل في كلامي لابد لا مدخلية لهذا العنوان فهذا العبرة بصولين أهل خبرتين سواء كانت امرأة أم رسولان خصوص الموريد لا نوري ذلك في الرواية ذكر عنوان الرجل في هذا المكان لا يخفف الخطأ أو التخلي عنوان الرجل العقد من هذا الشيء مثلا تناسبه تصل مع الموضوع لا يرى لهذا العنوان متخليا إذا نورنا أو من النور أو نورنا أو نورنا أو نورنا أو نورنا أو نورنا أو نورنا أو نورنا أو نورنا أو نورنا فإننا نقول بأن مناسع الارتكاز هناك مناسع الارتكاز مثل عدالة اولا بأن المتشرع لا ينظرون إلى مقام التقليل أنه مقام خضروي في التقاطق بل مقام ميادة العلمان وبما أن المرأة المطبيعة وهذا المنزل الشرعي أكثر سيادا لعوافقها من الرجل وأثر انحياباً لأحوارها من الرجل فحينا بما أن المتشرع يرون منصب التقليد منصب أمانة ونيابة عن الإمام فذلك يتناسب مع اشتراط الرجولات الملازم غالبات لا دائماً لبطل أحوار الحواصل هل منشأ الثاني بأكساد هو ثالثاً من, أو من المناشئ والتكامل هو أنه لا نرى الشارع الشريف يحلل المرأة بمعنة الجماعة من ذلك إلى او أو القضاء من ذلك طبعا هذا مطلوب مني في هذا الموضوع. أما خبراء الناس الذين أشهرت دالة التربيع لا ينعدم وهذا الشرط هو لذلك إذا على الأقل في الأطلاقات عن هو أو أسرار. الصقلي كثرة العقلان رجوع الجاهد العالم ساقومه على الصوان نصف لا يوجد نصف وفي مقام الترات لا يوجد نصف إصلاح في اشتراك القرية لا ولا في نامه ولا في نصف لا يوجد نصف في لا ولا في القبر ولا في إجماعه لم يعلم أنه إجماع المحطة إجماعه المنقول، والإجماع المنطور والأرتكال الارتكال من يجب المساعد الارتكال؟ لماذا برد من ذلك في شرط الفترة؟ أولا لأن من ناحية التي ذكرناها ثالث عبد الأفضل فإن لمقام التقليل انه مقام نيابة عن الامام هذه الرؤيه لا تتنافى معاً رهودياً يمكن او أو معجلة لا تتنافى معاً معاً نيابة عن الامام فرؤية المتشرعة التي تفيلت النصوص هل مقام التقليل نيابة عن الامام هذا لا يتنافى معاً ونحطون إذا هذا المنشأ الشيعة من المقلد عدم تقرير العديم على طول التاريخ. لا يكشفوا عن أن ارتكازهم أن المقلد لا يكون عديم باعتبار أن على التوسيعون لها مناشير أخرى وهي إبعاد العديد عن مجاله. التفقّو والتعلم. لعلّ من شتيرة الشيعة على عدم التفريد العديد هو إضعاد العديد على مقام التفقّو والتعلم وتفريمهم وحقهم في مقام عمال ولم يأتي أهل أو لعلّم التأثير هو أن حالة العدل حالة العدل حالة, حالة. حالة العدل أي في كل جمعين في كل مكانين في كل زمان وفي كل مكان يوجد فاتح واحد اعتبار ان العدالة والفت من الحالات الزالمة نستطيع ان نسهم ان ارتكال المتشرع هذا هو على اعتبار الفت وعلى اعتبار العدالة اعتبار ان الحال حال جالمة اما اذا كانت حال وقت في زمان يقوى الاسلام ومثلا يجابب الكفار فيحصل عبيد من خلال الائت ويفصل في المجتمع الى عبيد ومحرار وفي زمان لا يقوى الاسلام بما أن الحالة حالة وقتية وليست حالة ظالمة لكل زمان ومكان فلا يمكن معرفة ارتكاز المتشرعة أنه على اعتبار السرية وعلى اعتبار العبودية اعتبار أن هذه الحالة ليست حالة ظالمتان وأن من الراحية فيه أنه تردوه صاحب التالي من شئ تالي أنه أيضا لا دليل على اعتبار الحرية في لا بالدعا، هذا اعتبار الحريه في القضاء، هذا على اعتبار الرئياتي في مقام الاخطار. الدليل هنا نفس دليل ذات اجماع و كتاب و روح الحديث. ما ابن عبد في امامه الجماعه او في القضاء او في الاخطار، فما نقول الى تلك الا من لا ان الحريه والعبوديه لا علاقه لها في مقام الاخبار. لا يستاقف وإلى عملية هناك إنما استطعنا أن نكتشف أن ارتكال المتشرعات قائم على اعتبار العدالة باعتبار أن العدالة هذا في مقام المخالصة باعتبار أنه إذا لم يكن ورعاً وإذا لم يكن عادلاً لأنه عدوية لا يحصل تحصل كافي فيه لانه لا يراعي مثلا الادله المقرره هكذا يعني العذاب لها لو عدادين في مقر استنباط وابراز الفتوى للمقلدين كما ان رجولها له مدخله في ذلك عباره عن اكثر ضبطا في العراق و الاغراض اما سميع فيه الترفيه ففي المولد الذي يكون للشرط مدخلية في مقام التاوى وعدم ما يستطيع أنك تشاهد انتكاس المدرسة الرعى، في الموضوع الذي لا يكون يوم الصليمة، ما يستطيع انتشاف انتكاس المدرسة الرعى، وعلى هذا الترابط، هذا الترابط